انا اللي ما حد وني مثلي وني قهري ما يفارقني ولا شفت الفرح يوم انا حبيبي نا متهني وانا ضيم كاتني ما شفت الفرح يا خلصت عمري كله ما أستاهل لون حرام اللي على سهرنا أتحسر على لحضة أنا لون كل الدنيا ونت لي شو ما تضبو دقت لي حبيبك عافك تقول على الحظمة على الحظمة على الحظمة